أي فانفجت نبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيء جَايِطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُون وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولَ وَأَحْذَرُ فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاو المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا صحيح وَلِاحَاتِ دُونَ حُمْ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَتَّقُوا آمَنُوا إِذَا مَتَّقُوا آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ فَاقْوَ وَآمِنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسِنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَأَرْمَاحُكُمْ لاَ يُبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصيد اَيْدِ ثَنَانُ اَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُ بِالْغَيْبِ فَمَن يَعْتَدِ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه لُؤْمٌ قَتَلَ مِنَّا النَّعْم يَحْكُمُ بِهِ ذَو عَدْلٍ مِنْكُمْ يَحْكُمُ بِهِ ذَو عَدْلٍ مِنْكُمْ هَذِيَ بالوالكعبة او كفاره طعام مساكين او عد لذلك صياما يذوقوا بال امره عف الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ